أمي أمي فرج همي عسى ما عدمها حاني إذبت وانا جنة الخلد مدخل بابها من قدمها والله اللي حباها وصق قلبي سكانها وفيه افراف على امها يحماها